الحق ما الحق وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَاً سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِي وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاتٍ نَهُمْ أَعْجَازٌ أَخْلٍ خَوَّيَ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِن دَاقِيَةٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تلكرة وتعيها أذن واعية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 وَيَحْمِلُ عرشَ رَبِّكَ فَوْقَهُم يَوْمَئِذٍ إِنَّ ثَمَانِيَةً يَوْمَئِذٍ تُرْضُونَ يَوْمَئِذٍ تعربون لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِي إني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بماذا أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت طاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٍ مَا تُبْنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَانٍ قَلِيلٍ مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ولو تقول علينا بعض الأطاويل لأخذنا منه باليميل ثم لقطعنا منه الوتيل فما منكم